117. وعذاب الأليم بما كانوا يكون 118. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 119. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون نقاءنا وربوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك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 أو قائما فلما تشفنا عنه فره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسة كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلأنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم اجعلناكم خلائف في فِي من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا كثلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يغدون لقاء نأتبق الرئيس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 سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عَلَيْهِ آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظين وإذا أذقنا الناس رحمة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 يَبْتِئُوا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِيقٌ عاصفٌ جَاءَتْ هَارِيقٌ عاصفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِقَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَئِنْ أن جئتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بقيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا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 تَلَ قَدينَ بَ الأْرض مَِّ يَأقُل النافُ وَْأَنعَامُ حَكت إذاَا أَخَذَة الأأَْرضُ ذُقُْ فَهاَا وَزََّلََة وَظَّ أَْلُهَا وَظََّ أَنْلهَا أنهُ قادِرون عَلَهَا أَتَهَا أَمونَ لَيل أَونَها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 كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مذنما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركان فزَيَّنَ لَنا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ نَ عَنِ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبِنُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَت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 وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمُرِ فَسَيَكُونُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تسركون كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءَ لِيَبْدَأُوا خَلْقًا ثُمَّ يُعِيدُوهُ قُلْ لَا هُوَ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 وما يتبع أثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يقالون وما كان هذا القرآن أن يخترى من دون الله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 بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كَذَلِكَ كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن بي ومنهم من لا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 أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من يغذو إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون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 117. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعدل منه المجرمون 118. أتم ما وقع ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْقُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ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 أكثرهم لا يعلمون هو يحيي وينيك وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لنا في الصدور وهدى ورحمة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 وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِبَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَحْدُثُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ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 لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة لا تبديل الكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا هو السبيع العليم ألا إن لله من ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يقرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مرصرا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالَتْ ثَقَبَ اللَّهُ وَلَدَا صُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِن عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ فتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله كذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرضعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كهر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت, توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ قَلِيلًا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا طَامِعِينَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسٰى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا لا سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجبنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعا ونؤكوني بكل ساحر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 الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على قوت من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن البلد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 ونذينا برحمتك من القوم الكافرين وأرحينا إلى موسى وأخيه أنت بوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إن لك آتيت فرعون وملأه مجينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب قال قد أجيبت دعوتكما فاستقينا ولا تتبعا من سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعا ودنوده بغيا وعدوى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 فليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ ورزقناهم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 فَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا تَشَفَّنَّا عَنْ مَعَذَابِ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ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 أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشرفين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن وإنك إذا من الظالمين وإن يمسست الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لقضله يصيب به من يشاء من عباده وهو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 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم